شوف الحب يا جماعة الرسول كان بيقول يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي يا جماعة اللي بيحب ما يعرفش ينام والخايف ما يعرفش ينام واللي حاسس بجلال الله ما يعرفش ينام من الحب اللي في قلبه لله ما هوش في ينام يا جماعه احنا عايزين نوصل للدرجات دي بقى عايزين نحبه اولينا امانا اشد حبا لله اللي بيحب ده بيتعرف بيتعرف انه بيحب من شكل وشه ومن صوته أول ما حبيبه ينادي عليه ومن كلامه عن حبيبه في أي في اي موضع في الكلام ومن شكل وشه لما حبيبه يذكر في غيبته قلبه كله فيضانات حب كل قلبه ده بينامش يا جماعة. ده اللي بيحب عايزين ندوق حب ربنا بقى هندوق ازاي لو قلوبنا نطفت بالعبادة نبدا نحس بقى بحب الله يا جماعه يعني ارجوكم خلوا هدفنا في رمضان السنه دي ان احنا اخر رمضان نحس بحب الله الحب اكبر عاطفه تغييرية على الاطلاق والله اكبر من الخوف من النار واكبر من الطمع في الجنه اللي ممكن يقلب حياتك اكتر من النار والجنه انك تحبه انك تحس انك, إن إنك, إنك, إنك خلاص ليلك ونهارك هيتقلبوا كلهم خدمه ليه وعبده ليه الهدف الثاني لنا في رمضان ان احنا نخرج بكلوب بنور على نور الكلوب ده لو معانا هينور لنا طريقنا مش هنخرج بعد رمضان نكوت بقى ونرجع تاني وننتكس ثاني لا الكلوب ده ربنا وصفه في ايه المشكاة ولا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الفتيلة المنورة المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب اندري الإزازة اللي حوالين الفتيلة نورها زي نور كواكب السمن من الاضاءه والفتيلة نورها شد من نور الإزازة الفتيلة تقلب نهار ويقذو من شجرة النبارة كه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار. الزيت نور والازاز نور والفتيلة نور والمشكاه اللي محطوط فيها المصباح ده وكله عشان تجمع نوره نور وجمع النور نور على نور عايزين الكلوب ده. انتو عارفين الكلوب ده فين ربنا بيحطه فين بيحطه في قلبك لو اجتهدت في طاعته يحط الكلوب ده في قلبك يا جماعة عيتي المشكاة بتقول لنا ان في ناس لو فتحنا صدرها هيخرج كمية نور من صدرها تنور دول تنور العالم كله انت مش عايز النور ده يبقى جواكي انت مش عايز النور ده يبقى جواكي عايزين يا نشتغل في رمضان في العبادة وفي القرآن القرآن نور القرآن على نور الإيمان هم اللي بيجيبوا الكلوب ده فعايزيننا اكتهت في القرآن ونجيب أخرنا عشان ربنا يدينا الكلوب ده في رمضان